السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهدوا لا إله من الله وحده لا شريك له فاشهدوا أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جوار كعب ابن مالك رضي الله عنه الجميع وإذا به يقول يا كعب حدثني عن الموت أراد عمر رضي الله عنه أن يستشف من الصحابة بعض التعبيرات كل يعبر على حسب رأيه فالمرضة لما جدوا مع واحد تقول له إيه رأيك بالشيء ده يقوم يعطيك على قدر ما عنده وإذا بكعب رضي الله عنه قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن غصن شوك وادخل في جوف العبد عادي تتخيل الموقف موقف ان شجرة شوك موقف ثم ادخلت في داخلك قال فصار كله عود منها في جسدك يعني انتشر قال واذا برجل شديد ينزعه منك وانت حد فمتخيل يعني مثلا ايه شجرة شوك جواك انت بليح كلها وحد بيشده قال له عمر والله إن هذا الأمر لشديد ثم بكى طيب عمر بن العاص رضي الله عنه ويحتضر جلس بجوار ابنه عبد الله وقال يا أبتي كيف تجد قال يا بنيك أن السماء نزلت على الأرض وأنا بينهم وأتنفسوا من ثقب إبره. يعني الكلام له خلاص حتى إذا بلغت الوف الحلقوم سكرات الموت شديدة ولكن العبد المؤمن من رحمة الله عز وجل به أن يعطيه أشياء يتقوى بها على ذلك لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن حينما تخرج روحه تخرج كقاطرة من فم السقاء يعني الكلام ده يعني أنت لو تشرف الكباية فاضل حية بسيطة كذا الكباية تنزل معاك بخلاف الكافر إنما تنتزع روحه نزعا ودي رحمة وقرامة المين للمؤمن مش للكافر لا الكافر لا, لا, لا. لا كرامة له لذلك المؤمن يعطيه الله عز وجل البصيرة بالإنه ولكن في هذه الحياة اللي احنا يشيرنا في محطات هذه المحطات إذا بلغها العبد يسر عليه خروج الرؤية. وممكن في اعلى من ذلك. انت عندك الشهيد مسلا لما يموت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشعر من ألم الموت الا كالقرصة. زي ما كنت واحد يقرس واحد بيده قرصة خليفة او نموسة او شيء. عادي مش هيعصر فيك. لكن تشعر وتتألم. حتى ان بعض العلماء قالوا كيف برجل ينام بجوارك ثم يموت. وانت لا تشعر بسكرات موت. من لك لا? هو يشعر بسكرات الموت وضرب مثلا انت طبعا بتب في المكان مع اولادك وانت بترك كبوس واولادك بيرب نغب ينعم بيأكل بيشرب بينام كذلك الروح امر اخروي لا دخل لنا فيه ولكن هناك ما قلت محطات لابد للعبد ان يسلكها واعظم شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الهدف وحدد الطريق ما سبكش كده ليه حتى إذا جاء عند سكرة الموت يثبتك الله عز وجل يثبت الله الذين أعيه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة علماء قال لك في الأخرة أن خروج الروح وقلع على الصراط على أقوى ولكن من أعظم هذه ما روى البخاري رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي الحديث القدسي أخواننا في بجاية من عند الله عز وجل لكن ما يتعبتش به بمعنى إيه منت لو قرتاء عادي لكن اللفظ من الله عز وجل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم بيحكي اللفظ قل يا محمد لعبادي كذا بخلاف الحديث النبو وكل من عند الله لكن الحديث النبو من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له قال الله عز وجل كما روى البخاري وغيره من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب دي الجملة الأولانية اللي أول محطة للإنسان كيف لك ألا تعادي أولياء الله عز وجل؟ طب أنا أعرف أنه هو ولي قال لك لا ما في قواعد وفي أصول القواعد والأصول أنك تحسن الضمن بعباد الله عز وجل طب ربنا جل وعلا قال من عاد لي وليا طب أنا ما عرفوش الولي يبقى إذا إذا كنت عدو الشيء فلا تقرب عليه أو لا تخدم عليه بمعنى إيه؟ تشوف واحد ضعيف غلبان جنبي منك كده تقول تتكع عليه شوي هذا خطأ لان ربما هذا يكون بينه وبين الله سر او دعوة مستجابة فيتوع عليك ويكون خصمك يوم القيامة. ويكون من اولياء الله انت لا تشف. يبقى عظم ربنا جل وعلا الامر وقال ايه من عاد لي وليا. طبعا يخلنا الاولياء اولياء الله عز وجل مش اللي هم الموجودين موجودين على الساحل احنا بنشوفهم بيريل وعقلوا تعبان ولكلا. دمش ولي. ده ده مرفوع عنه القلم. ليه? زي زي البهيمة سوا. وانت حزبه في ايه? ده هو أصل أنه بيعرف لا صل الطهر ولا عصر ولا مغرب ولا عليه أي شيء أصل إلا في بعض الأشياء كما قال العلماء بمعنى إيه؟ إنه هو كده خلاص هملا أمره إلى الله عز وجل ولكن الولي هو من عرف الله عز وجل ممكن يكون عندك أخ وانت ما تتخيلش ان ممكن يكون ولي او ابوك. او ابنك. او زوجتك. او زوجتك. بينه وبين الله سر. طب الولي ده ايه? الولي ده مش المجامات اللي احنا بنلف عليها اوليه. لا. كل من كان بينه وبين الله عز وجل سر. وعبادة. لا يطلع عليه احد. ده من اوليه الله. ممكن بقى تشوف الحدي لما مر رجل على النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم قال ايه? ربما اشعصوا الاخبر. يعني الكلام ده يا اخواننا يا عبد الرجل لو شفتم. التلع. فقد مدفوع, مدفوع بالابواب يجي يقول لك المصلحة المصلحه ولو اقسم على الله, الله لا بر يعني الكلام ده جامد جامد واضح جديد لذلك عبد الله لما وقع قصة مع عبد الله بن, بن مبارك الناس في شدة. في ما فيش مطر نزل. نزل وخرجوا للاستقاء وما فيش ما ينزل. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يعرفان كده قال انتظروا الصلاة. انا قاعد اهو فالمهم قال فاذا برجل لا اعرفه عليه عباءه باليه وسياب ممزقه قال فوضع عباءته بجواره هو مش واخد باله من اللي قاعد عند العمود فحط العباية كده ونام قام يصلي الركعتين وقبل ان يسجد او في سجود قال ايه قال اللهم اني اقسم عليك ركز معايا ان تسقي عبادك الساعة. نزل المطر دلوقتي الله ابن المبارك سمع الكمتين سمع قال لك لا ده مش نول ده على ربنا قال والله ما فرغ من الركعتين حتى نزل المطر تب ده من اولياء الله ولا لا ده من اولياء الله كما ومن يعدي ومن يقع فيه طب ليه اخواننا لان بعض الناس يتطاول على بعض العلماء او بعض بعض الناس الذين بينهم وبين الله صدى ويقول لك ده ضعيف لا مش ضعيف ده هو قوي بس القوة بتاعته تكمن في قلب مش عايز يزيل فالاصل في المسلم <تصفيق> انه يسكت ليه يحسن <تصفيق> الظن <بالمسلم تصفيق> بالله وبالناس, وبالناس. كل, ما كل ما تتخفف من الدنيا <تصفيق> كل ما تكون خروج الروح عليك ساهل <تصفيق> لذلك واحد يقول لك فلان ده جابني ما يموت قال لا <تصفيق> اله الا <إله تصفيق> الله يا اخواننا فلان ده بيموت بقاله 30 <تصفيق> شهر ما بيتحركش ما بيقولش لا <تصفيق> اله لسانه ده مرفوض. ايه اللي رفقه عمله ربطه لذلك لا طيل يموت ولا طيل يعيش ها على, على على ظهر الحياة. الح... كده شيء ولا كده جه. طيب الح... الحل العل ايه ممكن يموت على معصية ولا بيموت على معصية. ولا يقول ان قل لا اله الا الله. مش قادر. مخلوق. طيب مش هيقولها. لان العمل غير صالح لله عز وجل. اذا قال من عاد لي ولين فقد اذن تهوا بالحرب. طيب مين يحرب ربنا يا اخواننا? يعني ايه? خلاص. سار الامر لله عز وجل. هو اللي هيدافع. ان الله يدافع عن الذين امني. إبا كل ما تبقى مظلوم ضع حقك عند الله عز وجل ولن يضيع لك شيء تخفف من من أحمال الناس تخفف من الذنوب والمعاصر لانك ستقف بين هذا الله عز وجل سيحاسبك على مثاقيل الزر طب دلوقت نتخفف ولا ما تخففش ده بتنابينه بينك معامل خدها يا عم الله ده انت ضعيف لا مش ضعيف لا مش ضعيف لقوة انت تقدر تاخد حقك وتتركه لله عز وجل وانت بالخيار ثم قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه يعني الكلام ده? يعني انت عشان بتحب ربنا تقوم تتقرب بالزيادة. وانا اقرب لك المسألة. انت عندك الصلاوات الخمسة من صلوه. في نوافق. في نوافق. يعني فيه ركعات سنة وكلام منه في قيام الليل وفيه عطاء وفيه كلام. طيب. دي نوافق زيادة. انت عمرك ما هتعمل النوافق للزيادة وتبقى حرص عليها لانك بتحب ربنا. وعايز تكتر من الميزان حسناتك. يبقى ايه بما افترضته انت عندك اصول لازم تحاسب عليه. المال بتاعك لازم تطلع ازاك اما في الدنيا واما في الاخر. لازم يطلع. لازم الصلاة. الصلاة لابد لك ان تصلي, تصلي في الدنيا. في الدنيا. ولا تسقط الصلاة بقى. عنك الا في حالة معينة. وتارك الصلاة كاف. جحودا ونكورا وكولا واحدا العلماء على تفصيل في المسألة. ولكن اختار ان تارك الصلاة كافر. يقول له صلي قلو مش صلي. خلاص يا عم مش مش صلي. في صلاة بس مش مصلي. يا عم ما ينفعش يقول لك لا هو كده. طب ده بيعمل ده بيرطع في ايه? في نعم الله عز وجل ويبارز الله عز وجل بمعاصير. طب الصلاة دي ليه ولا لا ليه? الصلاة ديك انت. ترفع لك انت. ليه? عشان تطوق الميزان حسنات. ممكن في بعض الناس يا اخواننا تلاقيه ايه? بيصحف على بطنه بيصلي. وواحد ربنا يعطونه القوة والجبروت والمال والصحة وضرب الله على قلبه فلا يصلي الا ان يصلي عليه. يخش يخش المسجد بس, بس مزجد عشان مزجد يصلوا عليه. تبدأين صلو فعن صلوا عليه? صلو علي. المفروض ينساء عصلا ما ينصداش عليه. زاجر للناس. مما, مما افترضته ايه? ايه؟ عليه. وما زال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. العز الحتة دي. دي. على الوقت بيقول لك ايه? من العجيب من العجيب. العجيب. ان تحب الله عز وجل. لا. في اعجب. وأعجب, واعجب من أعجب ذلك أن يحبك, ان يحبك الله عز وجل. تعرفنا ما ربنا يحبك يا اخوان. تسعد براحة. بطمئنينة. بانك بينك وبين الله عز وجل رضا. رضا. ترضى عن الله عز وجل وتحب الله عز وجل. وبس مش كده قال لك لا. ويوضع لك القبول في الارض كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حب الله عبدا قال يا جبريل اني احب فلان فاحبه. يعني ربنا بيحب, بيحب وشبريم وأهل السماء وآهل, وأهل الأرض وآهل حتى تعرف فيما بينهم ثم يوضع, يوضع لك القبول في الأرض. في الأرض في واحد يخش عليك تقول ولا نمستر يحلم واحد يخش عليك تقول والعزو بالله مش طيقه على الأرض يمشي هذه قلوب وهذه محبة من الله عز وجل ولن تصل إلى محبة لله عز وجل إلا إذا قدمت عمل مستمر لابد أن تقدم من مالك ومن نفسك وأولادك وزوجك ووقتك وزرجك. كل دا الميل بك ليه? حيمر معك من هذه الحديث حديث. اشياء جميلة جدا. قال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احببته شوف ربنا بيقول ايه? حتى احببته. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش به. ورجله التي يمشي عليه. يعني الكلام ده. قال العلماء ربنا يسخر لك جميع حواستك وكل ما تملك لله. تلاقي نفسك كده عايز تطلع وتطلع لله عايز تمشيك تمشي مشروع خير عايز تسمح كلمة طيبه وتنقلها بردو تصلح بين الناس عايز تفعل جميع الخير ويبعد الله عز وجل عنك الشر لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن ما من خارج يخرج من بيته إلا وتحت رايتان راية لملك وراية للشيطان فإذا خرج العبد لله تبعه الملك كل نهار كل ليله في حماية الله و جل ومن صلى, ومن صلى الج... الفجر في جماعة في فهو في زمة الله الفجر بس. الفجر بس. طب انت لو الصلاة الخامسة كلها. فانت تحت امر طلاع جل الله عليه طب واللي يخرج لغير الله قال يتبعه الشيطان. يخش السوق يلاقي عركة. يخش ينضرب. يحصل له اي مشكلة. يحصل له أي مشكلة. واحد يحصل. ها. لابد له ان يتبعه الشيطان ويؤذه على المعاصي الزفن. شوف حماية ربنا ليه لا ليه? لابد لك من الخلاص من الدنيا والشيطان والهوى. ثم قال. اجمل ما في وان سألني لأعطينا. طب المسألة ديت اخواننا. سؤال ايه? سؤال, سؤال, حاجة. سؤال حاجة. زل, زل وفق زل وتضرع, زل. وتضرع زل. لله زي. يبا انت مزنوب, مزنوب وعليك دين ومش عارف تسير عارف تقول يا رب. يا رب. كما فعل كما الزبي. كما فعل قال ايه? قال يا عبد الله اذا ضاقت عليك الديون فقل يا رب الزبي سد الدين الزبي. ودين الزبي كان يوى خالص. حتى الامام البخاري بيقول ايه? معية الله لما مع مع الغازي حيا وميتا. يعني الكلام ده. يعني اذا كنت انت مع الله في الدنيا سيسدد الله عز وجل عنك بعد الموت. حتى وان كان عليك الاف مؤلف. مش شغلك انت بقى. هو ربنا هيسدد عنك. بس كون مع الله عز وجل. كيف تكون مع الله وده الاصل. حتى تصل الى هذه المنزلة. منزلة ايه? منزلة العبودية اخوان اخواننا. اللي احنا كلنا كل بندور عليه لانك ستقف بين يدي الله عز وجل عريض. يوم تبل الصراير شفر ابن بنيث ثم له من قوتي ولا نصر منك شحات لا قوة حتنصرك ولا ضع ولا, كل... ولا نصر ولا, ولا أي حد ينصرك عملك ثم قال وما ترددت والأنس استعاذني لا يعني يقول يا رب عزني من خلاء كما فعل الحجاج مع, مع مع مع أبو سعيد الخو... مع حسن البصر لما أراد قتله دخل أبو سعيد دخل حسن البصري من من من الباب وخراس فرش النطع وجاب السيف حياقته ثم تمتم بكلمات فلما دخل على الحجاج قام الحجاج منطفيا وقال يا أبو سعيد اجلس عندهن فالحاجب استغرب قال والله يا أبو سعيد ما أرسل إليك إلا ليقتله لي قال نعم أعرف ذلك تبين بينك وبينه قال تعوذ لا قلت اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فشعل غضب الحجاج بردا وسلاما علي ونجني من قال فنجوت من شوف, شوف السر عبودية بقى اللي لازم هو ده الاوليه هم دول الاوليه الذي تفتقدوه من الام. طب الأم اولياء لا فيها اولياء. ولكن انا لا يعرفه. وانت لا تعرف ربما يكون رجل فقير. لا يعرف واحد. ولكنه عند الله عز وجل في مقام عالي. نسأل الله عز وجل ان نكون من اولياء. ثم انهي بهذه. وقال الله عز وجل. وما ترددت عن شيء انا فعينه. ترددي عن نفس عن قبض نفس المؤمن. يعني الكلام ده يا اخواننا. يعني شوف. عارف ان الموت يسيئك. يتعبك لان الغالب الناس يحبوا يحب البقاء المؤمن لا. المؤمن لا من احب لقاء أحب الله لقاء عز وجل أحب الله ايه, إيه؟ لقاء لذلك هي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على صدر السيدة يعيشه ويحتضر قال ايه, إيه؟ الى الرفيق الاعلى وان عبد خيره الله بين ما في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده هو كده العمل الصالح السيدة لازم تموت عشان تخش الجنة اتناعم في الجنة طيب. طيب انت طيب. بقى لو ما الصالح, الصالح سترى الصالح الموت الصالح للموت اهوال وستقف بين أهوالي. يده النهي عز وجل واوقف صحب جدا. صحب جدا. لذلك, إيه؟ لذلك ايه? وما ترددت في شيء, في شيء انا فاعمه في قبض إيه؟, ايه? روح المؤمن. المؤمن. عبدي. طيب. طيب. طيب. طيب. ثم قال طيب. يكره لا الموت. لا الموت. كلنا منكره الموت. محدش بيحب الموت. ليه? ليه? ليه؟ لغالب العباد مقصر. فما قال الحسن لما جاء بعض الامراء وقال ما لنا نكره الموت ونحب الحياة. قال خبرتم الاخرة وعمرتم الدنيا. فانا لكم بالاقدام على الله عز وجل. ثم قال ايه? يكره الموت. وانا اكره مسائته يعني شب درجة الحب معك لحد الاخ. وهو بيقبد روحك مشفق عليه مشفق عليك. طيب هذا الحديث فيه فوائد عظام وفيه اشياء طيبة نص الله عز وجل ان تأخذ منها واحدة كيف يحبك الله عز وجل او كيف تحب الله عز وجل لأنك لانك مسؤول وانك في هذه الحياة في وهذا وهذه المؤنى ستنقضي وستخرج من الدنيا بلا شيء الا بعمل صالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وأن يتوب علينا ويغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن كان له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا هذا أقول قولي هذا